يا, يا علي يا علي يا, يا, حسن حسن يا علي يا علي يا ابو يا, الله, يا الله, الله. الله اسمك علي من كتب اسمك علي كنت المجد لافته يا علي واعلوم مجدك تضل الكل البشر لافته مكر من طيب وحنان القام اللي لافته مولايتك يا كل خطر من علي بلعشة. اشكر اله الذي لا يكتمل عنه الحلو الحلو والعز والمجد بلعشة. كل هن بنت من علي بلعشة. والهادي اسمك هدا يا علي يا علي والهادي اسمك هدا غير الوصيله فدا